وبعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو المجلس الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه للإمام الفقيه الأصولي ابن النجار الفتوحي رحمة الله عليه وهذا هو يوم السبت التاسع عشر من شهر الله المحرم لسنة 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المجلس الثالث بعد مجلسين سابقين سوى المقدمة التي بدأنا بها هذا المجلس لشرح هذا المختصر ومجلس اليوم ما يزال في متابعة حديث المصنف رحمه الله تعالى عن المقدمات التي ساقها بين يدي مسائل هذا العلم ولا يخفى على كثير منكم ممن درس الأصول أن المقدمات التي يريدها الأصوليون عادة في كتب الأصولي قبل الشروع في الحديث عن الأدلة ووجوه الاستدلال تنقسم المقدمات إلى ثلاثة أنواع فمنها ما هو مقدمات منطقية وهذه موجودة في بعض الكتب وخالية في بعضها والمقصود بالمقدمات المنطقية حديثهم عن تلك المصطلحات التي درج أهل المنطق على استعمالها ثم استعملها الأصوليون في هذا العلم كتعريفهم للحد والبرهان والتصور والتصديق وأقسام الدلالات وأشباه ذلك النوع الثاني من المقدمات هو المقدمات اللغوية وذلك أن الأصوليين نظروا إلى أن مسائل الأصول في أحد استمداداتها تقوم على اللغة العربية فيجعلون حديثهم عن المقدمات اللغوية مدخل لا بد منه قبل أن يتكلم على الدلالات يحتاج أن يبين تقسيم اللغة وأقسام الكلام ثم انقسامه باعتبارات ومنها الحقيقة والمجاز ومنها أيضا حديثهم عن وجوه الدلالات التي يحتاج إليها الدارس لعلم الأصول لاحقا في بعض التقسيمات والنوع الثالث من المقدمات سمها أصولية أو فقهية حديثهم عن الحكم الشرعي وأقسامه وأنواعه والمسائل المتعلقة بكل نوع منها وكذلك حديثهم عن الحكم التكليفي والوضعي وشروط التكليف فالثلاثة الأنواع من المقدمات تجدها عادة في بعض الكتب سبق في حديث مصنف معنا في البدايات حديث عن المقدمات المنطقية عرف لنا العلم وقسمه إلى درجات في إدراك الجزم أو الظن ونحوه ثم تكلم عن التصور والتصديق وانقسام العلم ضروري ونظري وانقسام المعلومات إلى نقيضين أو خلافين أو ضدين أو مثلين متساويين أو متباينين ثم انتقل ما عنه الذكر الحكم وكل ذلك تقدم معنا فيما سبق من المجالس بقي لنا من المقدمات المنطقية ما نبدأ به مجلس اليوم في فصل تعريفه للحد وذكره لأقسام الحدود وهذه صناعة منطقية خالصة لكن أهل العلوم الشرعية درجوا على استعمالها فإن العلوم لا تخلو من حدود وتعريفات وللحدود صناعة ولها شروط ولها آلة معينة وفي الغالب أن الذي يقرر فيها هو مما يقرره المناطقة بإزاء هذه المعاني ثم ننتقل بعدها في الفصل الذي يليه إلى المقدمات اللغوية التي يشرع فيها المصنف بعدها إن شاء الله تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل الحد لغة المنع واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره وهو أصل كل علم قال الحد هو أصل كل علم هذه عبارة الفخر إسماعيل البغدادي رحمه الله من الحنابلة يقول ولا بد من الحد فإنه أصل كل علم ومن لا يحيط به علما لا ثقة له بما عنده فجاء المصنف تبعا للمرداوي بعبارة الفخر إسماعيل فقال وهو أصل كل علم لأننا كما قلنا لا تخلو العلوم من تعريفات وحدود لا بد منها خذ أي علم شئت التفسير العقيدة أو الفقه أو النحو أو الصرف أو الفرائض ثمة مصطلحات تحتاج إلى حد لها وتعريف فالعلوم قائمة على معرفة حدود مسائلها ومصطلحاتها قال وهو أصل كل علم قال أي الفخر إسماعيل ومن لا يحيط به علما يعني بالحد لا له بما عنده يعني لا يستطيع أن يثق ويجزم ويوقن بما تعلمه في مسائل ذلك العلم يعود الحد في معناه اللغوي إلى معنى المنع قال ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول يعني في اللغة ويسمى السجان أيضا حدادا لأنه يمنع المعتقل أو الموقف من الخروج من السجن ومنه أخذ إحداد المرأة في العدة لمنعها مما منعت منه الشريعة والحديد سمي حديدا لما فيه من المنعة والقوة والصلابة والتعريف في الحد إنما سمي حدا يعني الحدود والتعريفات سميت حدودا لأنها تمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول وسيأتيك الآن في شروط الحدود أن تكون جامعة مانعة بحيث تستوفي جميع أفراد المحدود وتمنع غيره من الدخول فيه فلما عاد التعريف إلى معنى المنع يمنع أفراد الحد من الخروج ويمنع الخارج من الدخول سمي الحد حدا إذا فيعود أصل الحد في معناه اللغوي إلى معنى المنع قال أما في الاصطلاح والتعريف الذي أورده المصنف رحمه الله هو ما أورده الراغب الأصفهان في المفردات قال الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره القاضي عبد الدين الإيجي شارح مختصر ابن الحاجب أوجز تعريف الحد فقال ما يميز الشيء عن غيره قال ما يميز الشيء عن غيره وهو أقصر وأوضح الغزال رحمه الله عرف الحد فقال حد الشيء نفسه وذاته لأنك عندما تحد شيئا وتعرفه فإنك توضح كنهه فقال حد الشيء نفسه وذاته يقول الغزال رحمه الله وقيل اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع لأنه من شروط الحدود أن تكون جامعة مانع فقال اللفظ المفسر لمعناه التعريف الذي ساقه المصنف تبع للراغب الأصفهاني قال الوصف المحيط بموصوفه عندما تريد أن تحد في الحدود مثلا تحد العلم أو تحد الظن أو تحد المعرفة أو تحد الفقه أو تحد التفسير أو سائر أسماء العلوم أو مسائله وأبوابه فأنت تريد وصفا يحيط بالمحدود لكن ما قال الوصف المحيط بالمحدود لألا يقع في الدوري المحذور في التعريفات قال الوصف المحيط بموصوفه من الموصوف هنا في الحد هو المحدود قال الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره قيد هذا الوصف في الحد أن يكون مميزا له عن غيره وإلا ما وقعت به الفائدة نعم. وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد ويلزم كل من تف الحد تف المحدود. هذا شرط الحد أن يكون مضطردا منعكسا. أو تقول أن يكون جامعا مانعا. هذا لاصطلاحان بمعنى واحد. إما أن تقول شرط الحد أن يكون جامعا مانعا أو تقول أن يكون مضطردا منعكسا. مضطرد هو المانع، منعكس هو الجامع. فإما أن تقول شرط الحد أن يكون مضطردا منعكسا أو تقول جامعا مانعا وبكل تبسيط بعيدا عن هذا الاصطلاح تقول شرط الحد إذا أردت أن تختار حدا يكون صحيحا مطابقا للصنعة في الحدود أن يكون اللفظ الذي تستخدمه في الحد مستوفيا لأفراده لا يفوت منها شيء وفي الوقت نفسه مانعا غير أفراد المحدود من الدخول في الحد تريد أن تعرف الصلاة ايتني بألفاظ فيها أوصاف تشمل أنواع الصلاة فرضا ونافلة صلاة ركعتين أربع ركعات أو صلاة جنازة تشمل جميع أنواع الصلاة وشرط أن لا يدخل غير الصلاة من العبادات في التعريف هكذا يكون الحد جامعا مانعا أو يكون مضطردا منعكسا قال معنى الجامع أو معنى المضطرد أولا أن يكون مانعا المانع كلما وجد الحد وجد المحدود هذا الآن هل هو استيفاء للأفراد أو منع الغريب من الدخول هذا الاستيفاء لأفراد المحدود ويسمى للطراد أخذ من الاضطراد يعني الاستمرار والدوام بلا انقطاع شرط الحد أن يكون مضطردا معنى المضطرد كلما وجد الحد وجد المحدود يعني أن يستوفي جميع الأفراد ولا يفوت من الحد شيء وخطأ في التعريف خطأ في صياغة الحد أن تورد لفظا يكون قاصرا فتكتشف أن بعض الأفراد لا يشملها لا يشملها الحد أو لا يشملها التعريف هذا قصور إذا أول شرطي الحد أن يكون مضطردا ما الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود هذا الاضطراد هو الذي يسمونه أن يكون مانعا قال منعكسا هذا الشرط الثاني أن يكون جامعا كلما وجد المحدود وجد الحد المقصود بوجود المحدود يعني إذا وجدت بعض أفراد التعريف وجدته داخلا في التعريف لا يخرج عنه ولا يناقضه صياغة الحد الانعكاس أو ما يسمون بصف الجامع هذه الطريقة التي مشى عليها المصنف فسر الاضطراد بأن يكون مانعا وفسر الانعكاس بأن يكون جامعا هذه الطريقة التي قررها المصنف رحمه الله وسار عليها عكس القرافي والطوفي هذا الاصطلاح فجعل المضطرد هو الجامع وجعل المنعكس هو المانع مسألة الصلاحية يا أخوة المهم أن تفهم أن يكون جامعا مانعا أو يكون مطردا منعكسا ما الذي يقابل الجامع هل هو للاطراد أو للانعكاس مذهبان ما الذي يقابل المانع هل هو للاطراد أو للانعكاس أيضا مذهبان بقي أن تفهم أيضا مذهبا لابن الحاجم رحمه الله فسر رحمه الله تعالى الانعكاس بالعكس يقول للطراد كلما وجد الحد وجد المحدود قيل له طيب وما الانعكاس يقول كل من انتفى الحد انتفى المحدود وكأنه اعتمد المعنى اللغوي الاضطراد للسمراء والانعكاس عكسه ما الاضطراد أليس كلما وجد الحد وجد المحدود فما عكسه كلما انتفى الحد انتفى المحدود لكن طريقة الجمهور لا يعمدون إلى هذا يقولون الاضطراد والانعكاس ليس كذا الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود والانعكاس كلما وجد المحدود وجد الحد المسألت الصلاحية وليست مشكلة والذين يرون الطريقة المصنف رحمه الله وهم الجمهور الاكتراد كلما وجد الحد وجد المحدود الانعكاس كلما وجد المحدود وجد الحد ولازمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود فابن الحاجب أخذ العكس فجعله أخذ اللازم فجعله الانعكاس والمسألة الصلاحية غير مشكلة يقول رحمه الله وشرطه أي الحد أن يكون مضطرداء وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد ويلزم يعني يلزم من هذا الشرط أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود قلت لك وابن الحاجب جعل هذا اللازم هو الانعكاس فسر الانعكاس باللازم فقال المنعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود والمسألة الصلاحيه لا اشكال فيها نعم وهو حقيقي تام ان انبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة شرع المصنف رحمه الله في ذكر اقسام الحد عرفت تعريف الحد وشرطه الحد خمسة اقسام انواع الحدود خمسة نعم وهو وهو حقيقي إن هذا أن... القسم الأول للحدود الحد الحقيقي التام نعم إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة طيب قبل أن ندخل في التفاصيل الحدود خمسة أقسام إما حد حقيقي أو حد رسمي أو حد لفظي الحدود خمسة أقسام حقيقي ورسمي ولفظي ثم الحقيقي إما تام وإما ناقص والرسمي كذلك إما تام وإما ناقص فهذه كم؟ أربع والخامس اللفظي مرة أخرى الحدود خمسة حقيقي تام حقيقي ناقص رسمي تام رسمي ناقص ثم حد اللفظي الآن المصنف يأتي عليها واحدا واحدا بتعريفها نعم وهو حقيقي تام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 ولفظي إن كان بمرادف أظهر هذه الخمسة الأقسام قال رحمه الله وهو حقيقي تام هذا هو الأصل في الحدود القسم الأول هو الأصل وهو الكامل فيها أكمل أنواع الحدود والأصل فيها النوع الأول ما هو الحد الحقيقي التام يقال لك ما حد الإنسان عند المناطق فيقولون الإنسان هو الحيوان الناطق وليس المقصود بالحيوان ما يقابل الإنسان الحيوان عندهم الكائن الحي فابن آدم حيوان والبهائم حيوان والنبات كذلك حيوان يعني تدب فيه الحياة فإذا هذه أقسام هذا هذا حد الإنسان يقولن الإنسان حيوان ناطق فلما عرف الإنسان استخدم هاتين الكلمتين وهي مبنية على طريقة في صناعة الحدود إذا أردت أن تعرف شيئا فأول لفظة تستخدمها في التعريف ينبغي أن تكون جنسا جنسا للمحدود ثم تأتي بعد هذا الجنس بفصل هذا اصطلاح عندهم الجنس هو الوصف الأعم الذي تندرج تحته أنواع يكون المحدود واحدا منها نقول الإنسان حيوان والحيوان ومنه ما هو إنسان ومنه ما هو بهيمة وكلها حيوان فالحيوان جنس تحته أنواع من أنواعه الإنسان ومن أنواعه البهيمة كذلك فلما أقول الإنسان حيوان أنا وصفت الإنسان ها هنا بالجنس العام الذي يكون تحته أنواع والإنسان أحدها فإذا قلت الإنسان حيوان وسكت ليس هذا الجنس في تعريف الإنسان وحده كافيا بد أن تأتي بوصف آخر يكون أخص بالإنسان يميزه عن غيره من أنواع الحيوان الفرق بين الآدمي والبهيمة في الأوصاف أشياء ويشترك معها في أشياء فالحركة لو قلت الإنسان حيوان متحرك هل ميزته عن البهيمة؟ لا لأن البهيمة أيضا متحركة هل تقول إنسان حيوان آكل شارب هذه كله لا تستقيم فتبحث عن وصف يجعله مميزا له عن غيره من أنواع الحيوان فقالوا أظهر أوصاف الإنسان التي تميزه عن غيره من سائر أنواع الحيوان أنه ناطق متكلم فقالوا الإنسان حيوان ناطق فإذا حيوان هذا جنس في الحد وناطق فصل الفصل فيه هو الوصف القريب المختص به الذي لا يشترك فيه غيره معه فيقول أن الإنسان حيوان ناطق نحن هكذا ماذا صنعنا استخدمنا الحد الحقيقي التام لماذا قيل حد حقيقي الفرق بين الحد الحقيقي والرسمي يا إخوة إذا استعملت في التعريف وصفا يصف ذات المعرف فهذا حد حقيقي وإذا عمدت في التعريف إلى أن تصفه بأوصافه اللازمة أو بحكمه فهذا حد رسمي واضح لما أقول الإنسان حيوان ناطق أنت الآن تتكلم عن حد حقيقي تصف ذات الإنسان ولهذا قال في تعريف الحد الحقيقي إن أنبأ عن ذاتيات المحدود لكلية المركبة معنى ذاتيات ما لا بد من فهمها قبل فهم المحدود الذاتيات ما لا بد من فهمها قبل فهم المحدود مع دخولها في ماهيته كالحيوان مثلا. أنا إذا أردت أن أعرف الإنسان فأقول حيوان إذا أنا لا بد أن أفهم ما الحيوان حتى أفهم ما هو الإنسان ما لا بد من فهمه قبل فهم المحدود مع دخولها في ماهيته هذا معنى ذاتيات ومعنى الكلية عند المناطق ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه تصوره في معنى ذهني يشمل أفرادا لا يمنع من وقوع الاشتراك فيه كالحيوان يشترك فيه أنواع كثيرة ولا يمنع إطلاقه على تخصيصه بنوع دون نوع ومعنى قوله المركبة تركيب الجنس مع الفصل في صياغة الحد أما قلنا جنس يعقبه فصل تقول حيوان ناطق هذا معنى التركيب إذن الحد الحقيقي التام ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ذاتيات المحدود يعني أوصافه التي تميزه ويفهم منها فهم المحدود قوله المكلية يعني ما لا يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها المركبة التي تتكون من فصل وجنس قال رحمه الله ولذا حد واحد يعني دائما الحد الحقيقي التام لا يكون إلا واحدا للمحدود يعني لا تستطيع أن تأتيني في تعريف الإنسان بحدين حقيقيين تامين أي شيء تعرفه بالحد الحقيقي التام ليس له إلا حد حقيقي تام واحد لماذا؟ قالوا لأن الحد الحقيقي التام هو عين المحدود ويستحيل أن تكون له حقيقتان فإذا أصبت صياغة الحد الحقيقي التام فلن تكون إلا واحدة فإذا افترض أنك أتيت بصياغة أخرى فإما أن يكون أحد الحدين خطأ أو فيه قصور وإما أن يكون أحد الحدين يتناول حقائق غير التي يتناولها الحد الآخر باختصار شديد الحد الحقيقي التام كالصورة في المرآة ويستحيل أن يكون للشيء الواحد في المرآة صورتان فإن رأيت صورتين فما التفسير لذلك إما أن يكون المنظور في المرآة شيئان وليس شيئا واحدا وإما أن يكون أحدهما خطأ لا محالا وهكذا هو الحد الحقيقي التام ليس للمحدود إلا حد حقيقي تام واحد فقط قال ولذا حد واحد لأن ذات الشيء لا يمكن أن يكون له حدان انتقل إلى القسم الثاني الناقص الحد الحقيقي الناقص قال إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد أما قلنا الحد الحقيقي يتكون من جنس وفصل نعود إلى المثال الإنسان حيوان ناطق أين الجنس؟ حيوان وأين الفصل؟ ناطق طيب هذا الجنس الذي استخدمناه في تعريف الإنسان جنس كما يسمونه جنس قريب كيف يعني قلت لك أعطني وصفا يندرج فيه الإنسان ومعه غيره فلو قلت الإنسان حيوان هذا جنس يدخل فيه الإنسان طيب لو قلت لك الإنسان جسم ناطق جسم جنس أيضا لكن أيهما أقرب للإنسان لفظة جسم أو لفظة حيوان ليش لفظة حيوان أقرب لأن الجسم فيه حيوان وفيه جماد والجماد أيضا جسم فلما أقول إما أن تقول جسم أو تقول حيوان أيهما أقرب للإنسان؟ حيوان فحيوان جنس قريب والجسم جنس بعيد لأنه يشمل الحيوان والجماد ثم الحيوان يشمل الإنسان والبهيمة هذا واضح؟ فلما تستخدم في التعريف الجنس البعيد الجنس البعيد خرجت عن الحد الحقيقي التام إلى الحد الحقيقي الناقص ولماذا سموه ناقصا؟ لأنه أقل درجة من الحد الحقيقي التام أيهما أوضح وأقرب في التعريف والإنباء عن ذات المحدود التام فإذا الحد الناقص يا إخوة هو إما أن تستخدم الجنس البعيد فقول لك ما الإنسان؟ تقول جسم ناطق فهذا استخدام للجنس البعيد يجعل الحد الحقيقية ناقص. ناقصا فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق هذا جنس قريب يجعل الحد الحقيقية تاما الصورة الثانية للحد الحقيقي الناقص ألا تستخدم في التعريف جنسا بل تستخدم فصلا قريبا فقط تقول الإنسان ناطق الإنسان هو الناطق أنت هكذا ما استخدمت الجنس واكتفيت واكتفيت بالفصل فقط أيضا جعل الحد الحقيقي هنا ناقصا طبرة أخرى الحد الحقيقي الناقص كم صورة له الحد الحقيقي الناقص له صورتان إما أن يستخدم الجنس البعيد مع الفصل أو أو يستخدم الفصل القريب فقط دون الجنس إذن يكون الحد الحقيقي ناقصا إذا استغنيت بالفصل القريب فقط عن الجنس أو إذا استخدمت الجنس البعيد مع الفصل يجعل الحد الحقيقي ناقصا طيب متى يكون الحد الحقيقي تاما إذا استخدمت الجنس القريب مع الفصل القريب هذا يجعل الحد الحقيقي تاما انتقل رحمه الله إلى النوع الثالث رسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب الآن هو نزل الحد الرسمي يا إخوة ليس ينبئ عن ذات المحدود بل ينبئ عن اللازم المختص به قلنا في الحد الرسمي في الحد الحقيقي الحد الحقيقي قلنا هو ما أنبأ عن ذات المحدود وفي الرسم ما ينبئ بلازمه المختص به أعطيك مثالا عمليا دارج كثيرا عندنا في الأصول والتعريفات لما قل لك ما الواجب فتقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه أنت هنا ما عرفت ذات الواجب عرفت حكمه وحكمه من لوازمه فلهذا يجعل قولهم الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ليس حدا حقيقيا بل هو رسمي لما لأنه ما تعرض لذات المحدود بل تعرض لحكمه وحكمه من لوازمه المختصة به واضح فإذا الحد يكون رسميا إن لم يتعرض لذات المحدود بل إذا أنبأ بلازم المحدود المختص به فإذا قلت لك ما الإنسان فقلت فجئت في التعريف قلت الإنسان حيوان ضاحك أنت لما عبرت بوصف الضاحك ما استخدمت حقيقة الإنسان في تعريفك له واستخدمت وصفه اللازم له يقول إن كان بخاصة مع جنس قريب استخدم الجنس القريب وهو الحيوان لكن لا تستخدم الفصل استخدم الخاصة الخاصة هي من اللوازم وليست من الحقائق في الذات فقول الإنسان حيوان ضاحك طيب ما الفرق بين قولك حيوان ضاحك وحيوان ناطق الناطق هنا جزء من ذات الإنسان والضاحك من لوازمه يعني من لوازم أن يكون الإنسان وإنسانا اتصافه بالضحك لكنه ليس وصفا ذاتيا لازما له كالنطق فإنه وصف ذاتي ملازم للإنسان قال رحمه الله ورسم رسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب وناقص إن كان بها فقط بماذا يعني؟ بالخاصة فقط أو مع جنس بعيد تقول الإنسان ضاحك أو الإنسان جسم ضاحك تستخدم الجنس البعيد وليس مع الفصل بل مع الخاصة الفرق بين الفصل والخاصة الفصل وصف يتعلق بذات بذات المحدود الذي دخل في الجنس وأما الخاصة فوصف لازم وليس من ذواته أو من ذاتياته قال ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد هذه كل صلاحات منطقية يقال حد حقيقي تام وناقص حد رسمي تام وناقص وقلت لك مثال ذلك في تعريف الوجوب تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وإذا عرفته بذاته حدا حقيقيا تقول ما طلبه الشرع طلبا جازما أنتها هكذا عرفت ذات الواجب وأما إذا عمدت إلى حكمه فانتقلت من ذاته إلى لازمه ولهذا يقولون هذا حد وهذا رسم فاما أن تقول حد حقيقي أو يقولون حد ويكتفون به والرسم بأنبأ عن, عن لازمه وليس عن ذاته القسم الأخير في الحدود اللفظي قال إن كان بمرادف إن عرفت الشيء بلفظ مرادف له فهذا نوع من الحدود ليس حدا حقيقيا ولا رسميا بل هو بل هو حد لفظي إذا استخدمت الترادف يقال لك ما الخندريس فتقول الخمر يشترط في الحد اللفظي أن يكون أشهر عند السامع من المحدود ولو حصل العكس ما حصلت الفائدة فلا يكون تعريفا عندما نعرف الشيء الغامض ونكتفي بلفظ مرادف له يقال لك ما زبر فتقول الأسد يشترط في الحد اللفظي أن يكون أشهر عند السامع نعم ولفظي إن كان بمرادف أظهر ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع يرد عليه أي على الحد النقض والمعارضة للمنع هذه اصطلاحات جدلية خادصة يعني في مجالس مناظرات وفي انتقاد الحدود والتعريفات التي درج عليها الأصوليون في كتبهم خصوصا الموسعات ينتقدون التعريفات وطلاب العلم في مراحل الدراسات العليا عند عداد البحوث أصبح من اللوازم البحث أنه إذا تعرض الباحث لتعريف وبين يديه جملة من التعريفات التي يجدها عند أهل العلم فإنه يتعين عليه النظر فيها ونقدها للخروج بتعريف يراه راجحا فإما أن يختار أحدها وإما أن يصوغ من جملتها تعريفا يراه جامعا مانعا أو مضطردا منعكسا هذه صناعة الحدود وهي تمر بمراحل وأهل العلم يجعلون هذا دربة لهم فيقول يرد عليه يعني في مقام النقد للحدود والتعريفات أو في مقام المناظرات أو المناقشات العلمية يرد عليه النقض والمعارضة النقض في الصلاح الجدليين تخلف المدلول أو الحكم مع وجود الدليل أو العلة يعني أن يوجد الدليل ولا يوجد المدلول أو توجد العلة ولا يوجد الحكم يسمى هذا نقض. نقضا يسمى هذا نقضاً النقض عندهم عبارة عن هدم حجة المتكلم أو دليله في القياس إذا زعم القائس أن كذا علة لكذا يتنقض علته إذا استطاع الخصم أن يثبت وجود العلة مع تخلف الحكم. أو وجود الدليل مع تخلف المدلول، فيسمى هذا نقضا قال يمكن في الاعتراض على الحدود في نقدها في مناقشتها استعمال النقض ماذا سيصنع أن تثبت تخلف المحدود مع وجود الحد تقول ألست تعرف هذا كذا بكذا ثم تبرز له فردا من أفراد المحدود لا ينطبق عليه أيش لا ينطبق عليه الحد ولا التعريف إذا استطعت أن تبرز لصاحب الحد فردا من الأفراد هو منه ولم يشمله التعريف هذا يسمى نقضا إذا تخلف المحدود مع وجود الحد يعني باختصار شديد أن تبرز له فردا من أفراد المعرف لا يشمله لا يشمله التعريف فإذا قال إنسان في في التعريف قال الإنسان حيوان أو عبارة عن الحيوان وسكت فينتقض أو ينقض تعريفه بالفرس تقول رأيت الفرس هذا فرد من أفراد التعريف يدخل فيه قل لا أنا لا أريده لا أقصده بالتعريف فيسمى هذا نقض وجود الحد أن الحد ينطبق عليه وهو ليس من أفرادهم الاعتراض الثاني أو الاسلوب الثاني الوارد على الحدود المعارضة المعارضة في اصطلاح الجدليين مقابلة الخصم بمثل دليله او اقوى مقابلة الخصم بمثل دليله او اقوى مثال ذلك هل الغاصب من الغاصب يضمن لا اشكال ولا خلاف ان الغاصب يلزمه الضمان لانه متعد طيب ماذا لو غصب غاصب من الغاصب الاول هل يسري اليه الضمان في المناقشات الفقهية من يقول إن الغاصب من الغاصب يضمن يعلل ذلك بأن الغاصب الثاني يصدق عليه أنه غاصب والغصب يلزمه الضمان سواء كان غاصبا أولا أو كان غاصبا ثاني في المعارضة يقول خصمه أنا لا أسلم لك لأن الغصب في تعريفي هو رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة والغاصب الثاني ما رفع يدا محقة فلا ينطبق عليه وصف الغصب ولما لم ينطبق عليه وصف الغصب لم يلزمه حكمه وهو الضمان هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ معارضة. معارضة مقابلة الخصم بمثل دليله أو أقوى شرح هذا يطول وليس هذا موضعه لكن أراد أن يقول فائدة في مقام الجدل والمناظرات أو قلت لك المناقشات العلمية التي ترد على صياغة الحدود والتعريفات قال يرد عليه أي على الحد النقض والمعارضة للمنع هذا أسلوب ثالث من أساليب الجدل في المناظرات والمناقشات المنع معناها أنك لا تسلم بدعوى الخصم وتطالبه بإثبات الدليل هذا يسمى منعا يقول في الحدود لا يصلح استعمال المنعي هذا الذي عليه أكثر الأصولين والمناطق والسبب أن ذلك يفضي إلى تسلسل لانتهاء له كيف يعني؟ ستقول له أثبت لي في تعريفك أن الإنسان حيوان ناطق طب هو استخدم حيوان وناطق يثبت أولا أن الإنسان حيوان الإثبات والدليل والبراهين عند المناطق يتكون من مقدمتين حتى يصل إلى نتيجة سيستخدم مقدمتين ستقول لا أسلم وتطالبه بالمنع أو تعترض عليه بالمنع وتطالبه بالدليل ثم تنتقل من إثبار طالبك الدليل على هذا الحد إلى الدليل على المقدمات التي سيسوقها ثم كل مقدمة سيريدها تمنع وتطلبه الدليل فيفضي إلى تسلسل لانتهاء له فيرفضون استعمال المنع في الحدود وبعض الأصوليين يقول حتى المعارضة لا تقبل في الحدود ويكفي النقضة الذي هو إثبات تخلف المحدود مع وجود الحد هذا كاف وليس للواحد حدان فأحدهما حق وتبقى المعارضة يبقى الاعتراض على الحدود بالنقد فقط وهذه مسائل كلها ليست إلا يعني دربة في مقام النقد للحدود والتعريفات ولهذا لن لم تعجب لما تجد بعض الأصوليين يوسع كثيرا في مسألة الحدود في مصطلحات الأصول يعرف العام مثلا أو الخاص يعرف النهي أو الأمر يعرف الحقيقة أو المجاز وسائر الحدود التي يحتاجون إليها والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ويطيلون جدا في التعريفات والحدود ومن أشهر من اعتنى بذلك الإمام الآمدي في الإحكام مثلا فإنه ممن يفرد الصفحات أحيانا لنقد الحدود ويمارس فيه الصنعة على أصولها بذكر الحد وانتقاداته ويرد أوائل من أورد حدا كالباقلاني اللان مثلا أو الغزال وغيرهم ويرد النقد عليها والاعتراضات الأخرى ثم كلما أورد تعريفا أوجد وجوه النقد عليها حتى ينتهي إلى تعريف مختار هذه صنعة والأصوليون المتأخرون منهم خصوصا توسعوا فيها كثيرا على أنك لا تجد هذا النهج عند المتقدمين الأوائل في العناية المفرطة بصناعة الحدود واستخدامها على هذا النحو بل إن المتقدمين كانوا ينأون عن ذلك ويرون أن الحد له غرض وهو تعريفك للسامع أو للمتلقي أو التصور عنده لما أنت بصدد الحديث عنه وبالتالي فما لا يحتاج إلى حد لست بحاجة إلى صياغة حده وما اتضح معناه للسامع بحكمه أو بوصفه استغنيت بذلك عن ذكر الحد من اتجه إلى هذا الصنيع عدد من العلماء وليس كلهم من المتقدمين يعني أبرزهم مثلا إمام الشاطب رحمه الله صاحب الموافقات والذي يعتبر أبو علم مقاصد الشريعة رحمه الله فيما صنع في الموافقات وقرر تعجب أن الكتاب بصفحاته متعددة وبأجزائه المطبوعة التي تبلغ جزئين في بعض الطبعات ثلاثة وأربعة أجزاء لم يورد تعريفا لمقاصد الشريعة من أول الكتاب لآخره والكتاب قائم وهو أصل في هذا العلم ومعلم بارز وكل من جاء بعده عالة عليه ما محتاج إلى أن يعرف مصطلح مقاصد الشريعة وهو بوابة العلم وعنوانه الأساس بل حتى المصطلحات التي استعملها وبنى عليها وأصل لها مثل فقه اعتبار المآل محتاج أن يعرفها نعم هو عرف المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية لأنه أنشأ عليها أصولا كبيرة فالشاهد أنه كان ينأى رحمه الله عن هذا الصنين وكذلك ابن القيم فإنهم أيضا يقررون أنه متى حصل العلم عند القارئ أو السامع بالمراد استغنى به عن ذلك ويضرب الشاطبي لذلك مثلا يقول لو قلت لإنسان لهؤلاء أصحاب الصنعة عند المناطق يقول لو قلت تعرف الملك أو الملائكة فيقول لك هو جنس نوراني لطيف مخ... يصوغ لك في التعريف جملا وأفرادا أنت تحتاج أن تعرف مفردات التعريف حتى تفهم ماذا يقصد وهو أقرب عند السامع من هذا المعنى الذي صاغه في تعريفه فهو مسلك أيضا ينبغي الالتفات إليه حتى لا يقال إن كل من أهمل صناعة الحدود يعد ذلك خللا في, في تأليفه أو صنيعه لكنه مسلك أيضا درج عليه بعض أهل العلم نعم فصل فصل اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها وسببها حاجة الناس شرعنا في المقدمات المقدمات اللغوية فصل اللغة من الآن سنستمر ربما مجلسا أو اثنين في الحديث عن المقدمات اللغوية بدأها بالحديث عن اللغة وأقسام اللغة وبعض مصطلحاتها الأساس الصوت اللفظ القول الاستعمال الحمل وأقسام اللغة وانقسام الجمل والأفر المفردات والمركبات في هذا الفصل اللغة أفيد من غيرها نعم. وأيسر لخفتها وسببها حاجة الناس هذه مداخل أخوة ليست يعني بدهية لكن هذه بناء ما بعدها عليها اللغة أفيد من غيرها ما غيرها كل وسيلة يحصل بها التواصل بين البشر لإفهام المعنى الذي في النفوس لو قابلت إنسانا تريد أن تتخاطب معه أن تتواصل أن تفهمه ما في نفسك أو تفهم ما في نفسه ما السبيل إلى ذلك؟ إما لغة يتم بها التخاطب أو أو إشارة يحصل بها التفاهم أو أو كتابة يحصل بها أيضا الإفهام أو ضرب المثال له أي شيء يقول أيسر تلك الوسائل وأفيدها هي اللغة أما أنها أفيد فلماذا اللغة أفيد من الإشارة والمثال والكتابة؟ قالوا لأنها تدل على الموجود والمعدوم والغائب والحاضر الحس والمعنوي وغيرها لا يقوم كذلك اللغة تدل على الموجود والمعدوم والإشارة والكتابة والمثال لا تتناول المعدوم الإشارة والمثال تقتصر على الحس ولا يمكن التعبير بها عن المعنويات لكن اللغة تستوعب ذلك كله فهي إذن؟ أفيدوا من غيرها قال وأيسروا لخفتها في الكتابة تحتاج أن تكتب أو ترسم في المثال تحتاج في الإشارة في الإشارة ربما استخدمت جملة من الحركات لتعبر عن كلمة لكن اللغة أقصر من ذلك وأيسروا قال وأيسروا لخفتها وأما سبب اللغة فحاجة الناس إلى التواصل والتخاطب والتفاهم فيما بينهم نعم وهي ألفاظ وضعت لمعان اللغة ألفاظ قوله ألفاظ يشمل المستعمل والمهمل لما قال وضعت لمعان خرج خرج المهمل ألفاظ وضعت لمعان هذا ليس خاصا باللغة العربية يا إخوة. كل لغة هي هكذا ألفاظ وضعت فحيث فحيثما تواضع أو تخاطب أو تفاهم الناس على أن لفظة كذا بهذا الصوت بهذا اللفظ يدل على معنى فهو لغة نعم فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ الله ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما طيب موقف الناس من اللغة أربعة أقسام إما أن تشتد الحاجة بينهم إلى معنى للتعبير عنه فإذا اشتدت الحاجة هل يوجد لفظ نعم يوجد قطعا قطعا لا يخلو معنى تشتد الحاجة إليه لا يخلو من وضع لفظ له مرة أخرى المعنى إذا اشتدت حاجة الناس إليه لا يخلو من لفظ قطعا متى هذا إذا اشتدت الحاجة طيب أقل من هذا درجة إذا كثرة الحاجة هل يمكن أن يخلو هذا المعنى من لفظ قال الظاهر أنه أيضا لن يخلو لكن لن نقطع بل هو قريب من القطع ما الفرق الفرق في الأول اشتداد الحاجة وفي الثاني كثرة, كثرة الحاجة في الأول نقطع بأنه لن يخلو باللفظ نوضع له وفي الثاني لا نقطع نكاد نجزم الظاهر أنه أيضا لن يخلو من لفظ. طيب ماذا يقابله عندما عندما نتأكد من عدم حاجتهم ما لا يحتاج إليه البت من المعاني هل يخلو من لفظ نعم يقطع بخلوه من لفظ مخصص له يعني ما لا يحتاج الناس إليه من المعاني لن يضعوا له ألفاظا إذن نقول ما لا يحتاج إليه البتة قطعا سيخلو من لفظ مخصص له طيب ما ندرت الحاجة إليه من المعاني هل يمكن أن يخلو من لفظ نعم يجوز إذن الصور أربعة اختصرها المصنف وربما تعسرت العباره قال فما الحاجة إليه يعني ما اشتدت الحاجة إليه هذه جملة اعتراضية والظاهر أو كثرت في الأول فما الحاجة إليه جوابه لم تخل من لفظ له هكذا افهمها فما الحاجة إليه اقفز الجملة في المنتصف وجوابها لم تخل من لفظ له يعني ما اشتدت الحاجة إليه من معنى لم تخل اللغة من وضع لفظ له التي في المنتصف هذه جملة اعتراضية والظاهر ليس قطعا بل الظاهر أنه ما كثرت الحاجة إليه أيضا لم تخلو من لفظ له وهاتان صورتان. قال ويجوز خلوها الضمير عود إلى اللغة ويجوز خلوها من لفظ بعكسهما ما عكسهما ما لا يحتاج إليه البتة أو ما ندرت الحاجة إليه. فما لا يحتاج إليه البتة قطعا سيخلو من لفظ وما ندرت الحاجة إليه يجوز خلوها منه. وكل هذه مسائل يعني لا يبنى عليه شيء إلا مجرد التصور اللغوي للمدخل نعم. والصوت عرض مسموع عرض. والصوت, والصوت عرض مسموع قلت بل صفة مسموعة والله أعلم واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف والقول لفظ وضع لمعنى ذهني هل انتبه عرف الصوت واللفظ والقول خذها بالعكس ماذا عرف القول انظر معي بماذا عرف القول لفظ وضع لمعنى ما اللفظ انتقل للجملة قبلها اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف ما الصوت عرض المسموع فتدرج إذن بدأ بالصوت لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي هو بصدد الحديث عن تقسيمه وأنواعه قد يقول القائل ليش يعرف الصوت واللفظ؟ هو يريد أن يقسم الكلام. الكلام أقوال، الأقوال ألفاظ، الألفاظ أصوات. إذا الصوت ما هو؟ أخذه من البداية. أما قلنا في الحد التام ما أنبع عن ذاتيات المحدود، أما قلنا في تعريف الذاتيات ما يتوقف فهمها قبل فهم المحدود ودخولها في ماهيته هكذا. بناها تسلسلا منطقيا. قال الصوت عرض مسموع. كلمة عرض عند المناطق. بمعنى الصفة ليست هي ذاتها لكنها قريبة منها يقولون الجواهر إما ذات أو أعراض الذات حقيقة الشيء الجرم والعرض ما يمكن أن يوصف به أو المعنى القائم به والصفة عند النحات في الألفاظ اللغوية الوصف الذي يوصف به فيما يتعلق بتحديده أو تقييده أو تخصيصه قال الصوت عرض مسموع في تعريف في الشروح يزيدون على ذلك مزيد بيان عرض مسموع يحصل عند استكاك الأجرام عرض مسموع يحصل عند استكاك الأجرام المقصود باستكاك الأجرام استكاك اللسان بالحنك استكاك الشفتين ببعضهما اللهات في الحلق الهواء إلى آخره بما يذكر في مخارج الحروف فإذا اصطكت الأجرام ببعضها طلع صوت الصاد صوت الطاء هذا هو الصوت بل ربما طلع صوت الصفير صوت الغمغمة صوت التأوه أيا كان فيحصل صوت عند استكاك الأجرام ببعضها أما اللفظ فهو ذلك الصوت إذا اعتمد على بعض المخارج فإذا يمكن أن يكون الصوت ليس لفظا الصوت أعم فالتصويت والصياح صوت ورفع الصوت بالتأوه صوت لكن عندما يكون الصوت معتمدا على بعض المخارج خرجت حروف والحروف يتكون منها كلمات اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف القول هو ذلك اللفظ إذا وضع لمعنى إذا الخلاصة أن القول لا يسمى قولا في الاصطلاح إلا إذا كان لفظا موضوعا لمعنى مثلا قلم هذا لفظ موضوع لمعنى ما هو المعنى وهذه الأداة التي يكتب بها لما أقول قمر جبل بحر رجل طفل لاحظ كلما قلت كلمة من هذه المفردات انطبع في ذهنك معنى إذا الألفاظ قوالب المعاني لفظ يوضع لمعنى السؤال هل يشترط في هذا المعنى أن يكون ذهنيا يعني متصورا في الذهن أو لا يلزم ويكفي أن يكون معنا خارجيا يعني موجودا في الحقيقة بغض النظر عن حصوله في الذهن أو لا هذا ولا ذاك هي ثلاثة مذاهب هل القول اللفظ الموضوع لمعنى على الإطلاق أو لمعنى بقيد أن يكون ذهنيا أو لمعنى بقيد أن يكون خارجيا ما الذي رجح المصنف قال والقول لفظ وضع لمعنى ذهني بمجرد أن قال في التعريف لفظ وضع لمعنى أخرج منه المهمل لأن المهمل مع أنه قول لكنه لم يوضع لمعنى ثم قال لمعنى ذهني هذه طريقة الرازي من الأصوليين وابن حمدان عند الحنابلة أن المعنى الذي يوضع له للفظ لا بد أن يكون ذهنيا هذه طريقة الرازي المذهب الثاني يكفي أن يكون معنا خارجيا ما الفرق بين المعنى الذهني والخارجي المعنى الذهني يا إخوة هو الذي يتحصل في الذهن، ترتسم له صورة في ذهنك عندما تطلقه لفظ الموضوع لمعنى في الذهن والمعنى الخارجي الوجود الحقيقي بغض النظر عن تحصل صورته في الذهن هذا المذهب الثاني هي طريقة أبي إسحاق الشيرازي الأصول من الشافعية وابن مالك من أهل اللغة الإمام النحوي صاحب الألفية فيقول إن القولة يكفي أن يكون لفظا وضع لمعنى خارجي أيهما أعم الذهني أو الخارجي الخارجي أعم فهم يقولون يكفي أن يكون المعنى حقيقة خارجية بغض النظر حصولها في الذهن فإذا وضع اللفظ لمعنى ولو كان خارجيا يكون كافيا المذهب الثالث أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى من حيث هو من غير ملاحظة لكونه في الذهن أو في الخارج هذه طريقة ابن السبك رحمه الله ونص عليها في جمع الجوامع فالأفرد المسألة بمصنف صغير مستقل كما ذكر بعض الشراح وأنه انتصر لمسألة أنا لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء القول لفظ وضع لمعنى بغض النظر أن يكون في الذهن أو في الخارج والمسألة دقيقة ورغم دقتها فإنها مسألة تنبني على تصور دقيق علمي وليس له ذلك الأثر الذي ستقول هذا يسمى قولا أو لا يسمى قولا انتبه معي أن محل الخلاف في الاسم النكرة تقول شجرة قلم بحر أسد إلى آخره أما المعرفة فإن التعريف يخرجها عن ذلك كله في الخلاف نعم والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه الآن ننتقل إلى تعريف الوضع والاستعمال والحمل ركز معي الوضع سواء ان قلنا هو وضع لغوي أو توقفي يعني أن يوضع اللفظ لمعنى يقول الوضع سابقا والحمل هو فهم السامع أو حمل السامع كلام المتكلم على معنى معين إذا الحمل صفة لمن للسامع طيب والمتكلم ماذا نسمي صنيعه استعمالا إذن الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال بينهما الوضع سابق جاءت اللغة فوضعت هذه الألفاظ لتلك المعاني ماشي جاء المتكلم فماذا فعل استعمل استعمل تلك الألفاظ في تلك المعاني جاء السامع مم. فحمل كلام المتكلم ذاك على معنى فهمه ويقول هو يريد كذا إذا الوضع من صفات الواضع والاستعمال من صفات المتكلم والحمل من صفات السامع أحسنتم قال أول وضع نوعان خاص وعام قال وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى مجرد أن يوضع اللفظ دلالة على معنى كما قلنا الألفاظ قوالب المعاني متى دل اللفظ على معنى فهذا هو الوضع ولسنا بصدد الخوض الآن وسيأتيك لاحقا من الواضع هل هم أهل لغة اصطلحوا فيما بينهم فقالوا كلمة كذا تدل على كذا أو هي توقفية أو بعضها كذا وبعض وكذا مذاهب اللغة قال جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا يسمى وضعا يعني أن يوضع اللفظ بإزاء معنا معين قال ولو مجازا هذه الإضافة على مذهب من يقول بأن المجاز موضوع كما أن الحقيقة موضوع وسيأتيك لاحقا إن شاء الله في تعريف الحقيقة والمجاز فلما يقول اللفظ الموضوع لمعناه الأصلي يسمى حقيقة اللفظ الموضوع أو يقول اللفظ المستعمل حتى تدرك أنهم يقصدون الفرق من يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في تعريف المجاز لا يعتبر المجاز وضعا بل استعمالا السؤال لما أقول في المجاز أسد أقصد الرجل الشجاع أقول قمر أقصد الوجه الجميل أقصد بحر وأريد به الغزارة في العلم مثلا أو في كذا هذه مجازات هل اللغة هي التي وضعت؟ هذه الألفاظ لتلك المعاني أو هو استعمال العرب لتلك الألفاظ هل هو وضع أو استعمال هما مذهبان من يعرف الوضع بأنه جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا يجعل المجازة موضوعا أن اللغة التي وضعت الحقيقة هي التي وضعت المجاز ومن يرفض هذا الاتجاه ويقول لا اللغة وضعت الألفاظ للمعاني الحقيقية وأما المجاز فهو استعمال العرب هي التي سحبت هذه الكلمة من قمر للكوكب القرم والجرم المضيء إلى وصف الوجه الجميل والعرب هي التي سحبت لفظة الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع هي التي سحبت البحر من الماء الغزير المتلاطمة أمواجه إلى العالم غزير العلم مثلا هذا يعني يترتب عليه الخلاف التعريف من يقول الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا يريد أن يجعل المجازة من وضع اللغة قال الوضع خاص وعام الخاص كل لفظ يدل على معنى تقول منديل وكتاب ثوب طفل قمر جبل كل هذه الفاظ وضعت للدلات على معنى هذا وضع, وضع خاص أما الوضع العام تخصيص شيء بشيء يدل عليه قال كأسماء المقادير تدل على مقدراتها كيف يعني أما نقول مد وصاع وتقول قفيز وقنطار ما هذا هذه أسماء مقادير تدل على المقدرات هذا وضع عام أنا لا أقصد قفيز البر ولا أقصد صاع التمر لا هو مقدار يدل على المقدرات بغض النظر عن وجه الاستعمال هذا وضع خاص كلاهما وضعا لكن تقسيمه إلى عام وخاص من باب التنويع أما الاستعمال الذي قلنا إنه من صفات من صفات المتكلم إطلاق اللفظ وإرادة المعنى إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وأما الحمل فهو من صفات السامع اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر ما الموضوع لها في اللغة طهر وحيض خلاص طيب الاستعمال القرآني جاءت اللفظة في كلام الله جل وعلا السامع الآن يحمل لفظة قرآن على طهر أو على حيض فحمل الحنفية شوف نحن نقول كذا حمل الحنفية والحنابلة القرآن على معنى الحيض اعتقدوا أن مراد الله جل وعلا من الآية هو الحيض وحمل المالكية والشافعية القرؤة على الأطهار هذا حمل فاعتقدوا مراد السامع فمراد المتكلم من كلامه أو من لفظه ولهذا قول الوضع سابق والحمل لا لاحق والاستعمال بينهم. بينهما نعم وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله كعبد الله أو إذا اعتبرتها الله. على القطع طيب الآن هذا تقسيم أيضا شكلي تام وهو الذي تدرسونه في النحو سنمر عليه مرورا اللغة إما مفرد أو مركب ركز معي المفرد عند النحا غير المفرد عند المناطق المفرد عند أهل النحو ما معناه الكلمة الواحدة ماذا يقابل المفرد عند النحا يقابله المثنى والجمع أو يقابله المركب تركيبا اضافيا أو مسجيا تقول محمد مفرد وعبد الله مركب لأنه مضاف ومضاف إليه وحضر موت وبعل بك مركب مزجي فيقولون هذا مفرد يقول دمشق مكة مصر مفردة لكن بعل بك وحضر موت مركب تركيب مسجي إذا مفرد عند النحا المراد به الكريمة الواحدة ويقابلها إما مركب تركيب يضافي ومزجي أو يقابل المفرد عندهم في النحو المثنى والجمع تقول محمد ومحمدان ومحمدون هذا إطلاق النحاة أما المناطق فالمفرد عندهم ما وضع لمعنى لا جزء له ما وضع لمعنى لا جزء له أو له جزء لا يدل فيه ولهذا تفصيل الأسنى بحاجه إليه لما يقول المصنف اللغة وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله هذا على أي اصطلاح؟ اصطلاح النوحة قال مفرد كزيت ومركب كعبد الله هذا أي تركيب؟ تركيب إضافي طبعا حتى تفهم التقسيم الشجري هذا كذلك اللغة إما مفرد أو مركب والمفرد إما مهمل أو مستعمل ما مثال المهمل في المفردات؟ إما أن تقول الكلمات التي لا معنى لها كمقلوب زيد أو تقول أسماء الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء هذه ألفاظ مفردة وليس لها معنى لا تدل على شيء يعني هو اسم للشيء والمستعمل من الألفاظ المفردة إما أن يكون مستقلا أو يكون غير مستقل نحن نتكلم في أي قسم الآن المفرد أو المركب المفرد قلنا إما مهمل وإما مستعمل المستعمل إما مستقل أو غير مستقل غير مستقل هو الحرف والمستقل إما اسم أو فعل إيش يعني مستقل؟ مستقل بالمعنى في نفسه والحرف غير مستقل فالمستقل بنفسه إما اسم أو فعل ما الفرق بينهما؟ المستقل بنفسه إن دل على زمن فهو الفعل وإن لم يدل على زمن فهو الاسم انتهينا من قسم المفرد دخل فيه الاسم والفعل والحرف ودخل فيه المهمل أيضا القسم الثاني من اللغة المركب المركب أيضا إما مهمل وإما مستعمل المستعمل إما أن يكون جملة أو غير جملة نحن نتكلم في المركب الآن اللغة في المركب إن كان غير جملة فهو المثنى والجمع ويسمونه مركبا لأنه تركب من أكثر من ذات واحدة وإن كان لفظا واحدا عند النحا والجملة في المستعمل إما أن توضع لإفادة النسبة فهو الكلام يعني إضافة خبر إلى المبتدى أو نسبة الفعل إلى الفاعل هذا يسمى جملة وهو الكلام أو ليوضعوا لغير إفادة مستقلة كجملة الشرط وجملة الصلة وجملة الجزاء إلى آخره وسيأتي كلام المصنف عن هذا التقسيم الذي أوجزته لكم على التفصيل نعم والمفرد مهمل ومستعمل قلنا المهمل كمقلوب زيد أو كأسماء حروف الهجاء ومستعمل فإن استقل بمعناه إذا المستعمل إما أن يستقل بالمعنى أو لا يستقل فما الذي لا يستقل بمعناه الحرف وما الذي يستقل بالمعنى الاسم والفعل ما الفرق بينهما نعم الزمن فإن استقل فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته على زمن من الثلاثة فالفعل ما الثلاثة من الأزمان الماضي والمضارع والأخير ما الثلاثة من الأزمان وليس من الأفعال حاضر وماضي ومستقبل التعبير عن الزمن الحاضر مضارع وعن الماضي ماضي وعن المستقبل أمر نعم وهو ماض وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط الفعل الماضي ما دل على وقوع فعل في الزمن الذي مضى تقول خرج وأكل وحفظ ونام ومات يدل على الاستقبال إذا أضيفت إليه أداة الشرط جاء فعل ماضي أو مستقبل ماضي لكن أقول إذا جاء نصر الله والفتح يدل على الاستقبال الفعل الماضي يفيد الاستقبال إذا دخلت عليه أداة الشرط نعم ومضارع ويعرض له المضي بلم العكس المضارع الذي يدل على الزمن الحاضر يمكن أن يفيد الزمن الماضي إذا دخلت عليه لم تقول لم يأتنا ليس الآن يعني فيما سبق ألم نشرح لك صدرك ما سبق، فالفعل المضارع يدل على الماضي إذا دخلت عليه لم نعم. وأمر وتجرده عن. أمر هذا هذا ثالث أنواع الفعل نعم. وتجرده عن الزمن. الضمير لل... في تجرده يعود إلى الفعل. وتكلم على الفعل وانقسامه إلى ماض ومضارع وأمر. ألم نقل إن أبرز علامات الفعل هو دلالته على الهيئة المقترنة بالزمن؟ انتبه هذه فائدة قد يتجرد الفعل من دلالة الزمن وتجرده وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض عارض نعم قد يتجرد الفعل عن دلالة الزمان إما لازما وإما غير لازم مثل عسى ونعم وبئس يعني عسى الأصل أنها للماضي لكن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة هذا للزمن المستقبل وليس للماضي فعسى وحب كما يقول بعض النحى هي من الأفعال التي أصلها الإفادة للماضي لكن تجردت تماما عن معنى الزمان في الاستعمال هذه للفائدة فقط نعم وقد يلزمه كعسى وقد يلزمه كعسى يلزمه يعني التجرد قد يلزم الفعل يعني يكون لازما بحيث تستخدم الكريمة وهي بعيدة تماما عن معنى الزمان ولا يقصدها المتكلم ولا يريدها نعم وقد يلزمه كعسى وقد لا كنعم وقد يعني وقد يتجرد الفعل عن الزمان ولا يلزمه كنعم وبئس. نعم وإلا فالاسم وإلا هذا عطف على ماذا فإن استقل بمعنى قبل أسطر فإن استقل بمعنى ودل بهيئته على زمن وإلا يعني وإن لم يدل إن استقل ولم يدل على زمن فالاسم نعم وإن لم يستقل فالحرف لم يستقل بماذا بمعنى في ذاته لأن الحرف يدل على معنى في غيره حروف الجر مثلا وحروف العطف هي للربط وللصلة ولبيان جزء المعنى من سياق الكلام وهو ما دل, وهو ما دل على معنى في غيره هذا تعريف ماذا الحرف وقيل لا يحتاج إلى حد ليش الأقسام الكلام إما اسم وفعل وحرف فإذا عرفت الاسم والفعل يكفي أن تستدل به على ما هو الحرف لذلك قال بعضهم في تعريف الحرف ما لا يكون اسما ولا فعلا نعم. طيب انتهينا من القسم الأول في اللغة وهو المفرد والذي انقسم إلى مهمل ومستعمل والمستعمل ما يستقل وما لا يستقل اسم وفعل وحرف انتهينا من المفردات انتقل الآن إلى المركبات وهي الجمل الجمل في المركبات إما غير جملة وإما جملة والجملة إما, إما أن تكون مفيدة بنفسها مستقلة أو غير مفيدة بنفسها نعم والمركب, والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا سؤال هل في كلام مركب في العربية مهمل؟ قال نعم كالهذيان هذيان النائم وهذيان السكران وهذيان الغائب عقله لإغماء أو لبنج أو تخدير فإنه يتكلم بكلام مركب لكنه مهمل يقول موجود موجود يعني يتكلم به بعض المتكلمين المركب مهمل موجود اختار هذا الكلام أو في التقسيم الإمام البيضاوي وابن السبكي خلافا للرازي يقول ما في كلام مركب مهمل ما ركبه العرب إما ركبوه لمعنى أو لا يركبون أو لم يدل على معنى يقول المصنف مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا يعني حتى القائل بأن من الكلام المركب ما هو مهمل لكن نتفق أن العرب ما وضعته الهذان هذا ما وضعته العرب في تركيب جملة على جملة وخبر غير مناسب لمبتدأ وإدخال شرط على جملة ليست شرطية هذا الهديان لم تضعه العرب لكنه كلام موجود أو غير موجود موجود نعم ومستعمل وضعته المستعمل هذا موضوع عند العرب سؤال العرب وضعت الكلام المركب أو وضعت المفردات ثم المتكلم هو الذي يركب العرب وضعت الكلام المركب أو وضعت المفردات ثم المتكلم هو الذي يركب هم. هما مذهبان ماذا اختار المصنف قال مستعمل وضعته خلاص يقول مستعمل وضعته من يقول إن الكلام المركب موضوع موضوع يقول ألا ترى إلى قوانين العربية كتقديم المضاف على المضاف إليه والصلة على الموصول والشرط على الجزاء بحيث لو أكست حكم عليك بالخطأ صح؟ طب إذن هذا يدل, يدل على قانون القانون هذا من الذي جاء به إذن هو موضوع من يقول إن المركب المستعمل موضوع ذهب الرازي وابن مالك من النحاء إلى أن المركب لم تضعه العرب اكتفاء بالمفردات والتركيب من أين جاء استعمال إذن التركيب وضع أو استعمال قولان الذي ذهب إليه الرازي أن التركيب استعمال والذي رجحه المصنف أن التركيب وضع نعم وهو غير هذا الراجح الذي رجحه المصنف صححه ابن الحاجب والقرافي وبعضهم نسبه إلى الجمهور أن الاستعمال أن التركيب أن التركيب وضع أو استعمال أن التركيب وضع قال مستعمل وضعته من يذهب إلى أن التركيب وضع هو الذي رجحه المصنف صححه ابن الحاجب وكذلك القرافي وبعض نسبه إلى الجمهور نعم وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة نعم المركب المستعمل نوعان جملة وغير جملة ماذا نقصد بغير الجملة المثنى والجمع وماذا نقصد بالجملة؟ نعم. وجملة وتنقسم إلى ما وضع لإفادة ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة. طيب آخر تقسيم الكلام اللغة. إلى مركب مستعمل المركب المستعمل إما جملة وإما غير جملة ما الفرق بينهما الجملة وغير الجملة؟ فالغير الجملة هي المثنى والجمع والجملة هي التي نفهمها نحن بالإطلاق الدارج الجملة ما تكون من أكثر من كلمة هيا ركز معي ما تكون من أكثر من كلمة فهو جملة فإن أفاد بنفسه معنى مستقلا تاما التي نسميها الجملة المفيدة فهو الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم اللفظ المفيد بنفسه معنى مستقلا جملة طيب لأن من الجمل ما لا يفيد معنى مستقلا كما قلت لك جملة الشرط خلاص إذا جاء نصر الله والفتح هذه جملة هذه جملة لكنها ليست مفيدة معنا مستقلا ألا ترى أن السامع ينتظر جوابا هذا جملة شرط فهي عندئذ تعتبر ليست جملة وافية مستقلة جملة الشرط جملة الجزاء جملة الصلة أرأيت الذي يكذب بالدين جملة لكن الكلام لم يتم فذلك الذي يدعو اليتيم إذا جاء نصر الله والفتح قال فسبح بحمد ربك واستغفره ذلك الجواب إذن الجملة إن أفادت معنا مستقلا وضعت لإفادة نسبة كما يقول المصنف ما إفادت نسبة النسبة التي تكون بين المبتدأ والخبر النسبة التي تكون بين الفعل والفاعل النسبة التي تكون بين الشرط والجزاء بين الصلة والموصول فإن أفادت نسبة سميت كلاما وإلا لم تفد النسبة لا تسمى كلاما وإن سميناها جملة ما الفرق بين الجملة ما الفرق بين الجملة والكلام ما الفرق بين الجملة والكلام عموم وخصوص أيهما أعم الجملة لأن الجملة قد تكون كلاما وقد لا تكون كلاما متى تكون الجملة كلاما إذا فادت معنا مستقلا وإن لم تفد معنى مستقلا كجملة الشرط والجزاء جملة وليست كلاما هذا على من يرى أن الجملة والكلام بينهما عموم وخصوص وهي طريقة المصنف ابن الحاجب وبعض النحات كأبي حيان والزمخشري صاحب البلاغة يرون أن جملة وكلام مترادفان تقول جملة وتقول كلام هذا اصطلاح لغوي أردت فقط التنبيه عليه يقول المصنف رحمه الله وجملة وتنقسم إلى كلام وغير كلام ما هو قال ما وضع لإفادة نسبة اللفظ الذي يوضع لإفادة نسبة هو الكلام طيب غلام زيد هذه فيها إضافة صح مضاف مضاف إليه لا تسمى كلاما ليش لأنه لا نسبة فيها هذه الإضافة ليست فيها نسبة يعني أنت تقول غلام زيد لكن لا تسمى كلاما لأن مجرد إضافا ثم قال استطرادا ولا يتألفوا يعني الكلام إلا من اسمين أو اسم وفعل تقول زيد قائم أو قام زيد اسمين مبتدا وخبر أو اسم وفعل قال من واحد شرط أن يكون المتكلم واحدا فإذا قلت أنا زيد وقلت أنت قائم لا يسمى جملة لأن النسبة التي حصلت لم تكن من متكلم واحد هذه طريقة الباقلاني والغزالي وحتى ابن مالك من النحا يقول ابن مالك فلو تكلم متكلم بصدر الجملة وتكلم آخر بشطرها الآخر يقول ليس هذا كلاما بل هو كلامان من متكلمين لا يسمى أحدهما كلاما مستقلا لكن أبو حيان النحوي يقول يصح ولو من متكلمين فهذه مسألة احتاج المصنف أن ينص عليها لوجود خلاف قال رحمه الله من واحد ثم قال وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة طب حيوان ناطق يقول هذا متعلق بقولك الإنسان حيوان ناطق فهو وحده لم يفد كلاما خلاص وكلمة كاتب في زيد وإن فادت معنى الذي كتب لأنه اسم فاعل كأنك تقول زيد الذي كتب فكاتب أفادت نسبة نسبة الكتابة إلى زيد كأنك تقول زيد الذي كتب قال لأنه لم يفد نسبة فهو أيضا لا يسمى كلاما فكاتب قامت مقام الذي كتب وحيوان ناطق قامت مقام إنسان فيها نسبة لكنه لا يحسن السكوت عليها ولا الاكتفاء بها فلم تسمى جملة قال وإلى غيره نعم ما هو الذي ينقسم الجملة إما تنقسم إلى موضع لإفادة نسبة وهو الكلام وإلى غيره يعني ما وضع لغير إفادة نسبة يعني كلام ليس فيه نسبة قلها بطريقة أسهل لا يمكن أن تستقل بالمعنى الجملة إن استقلت بالمعنى فهي كلام وإن لم تستقل فهي جملة كجملة الشرط جملة الشرط أو الجزاء ونحوهما نعم ويراد بمفرد مقابلها ومقابل مثنى وجمع ومقابل مركب ويراد بمفرد مقابلها الضمير يعود إلى الجملة إذن هذه إطلاقات يا إخوة لمصطلح المفرد هل المفرد هو ما يقابل الجملة؟ أو ما يقابل المثنى والجمع أو ما يقابل المركب إطلاقات ثلاثة إطلاقات ثلاثة لكلمة مفرد إما أن تقول مفرد فيما يقابل المثنى والجمع وهذا إطلاق النحات في الغالب مفرد ومثنى وجمع أو تقول مفرد في مقابل جملة تقول هذا مفرد وهذا جملة خلاص وهو الذي نقول الجملة غير المفيدة يمكن أن تقول مفرد وعلى مقابل المركب أيضا هذا اطلاق النحاة أن تقول مثلا محمد وعبد الله محمد مفرد وعبد الله مركب أن تقول زيد أو تقول تقي الدين زيد مفرد وتقي الدين مركب هكذا نعم وبك... وبكلمة الكلام. أي ويراد بكلمة الكلام أليست الكلمة مفردة؟ ربما يتبادر الذهن أن الكلمة هي المفردة الواحدة من الكلام لكن في اللغة يقال كلمة ويراد بها الجملة المستقلة الكافية أما قال الله عز وجل في, سورة في آخر سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما تركت ماذا قال؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها معنى ما قال كلمة واحدة قال كلاما وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر وما قال كلمة ألا كل شيء ما خلى الله باطل وما قال كلمة واحدة إذن يطلق الكلمة ويراد بها الكلام. الكلام نعم وبه الكلمة والكلم الذي لم يفد أي ويطلق الكلام ويراد به الكلمة والكلم الذي لم يفد هذا إطلاق بالعكس يعني إذا قلنا كلمة إما أن تقول معناه كلمة المفردة أو الكلام والعكس إذا قلت كلام هل يراد به الكلمة أيضا بالعكس وبه يعني وبالكلام يراد الكلمة ويراد أيضا الكلم الذي لم يفد يعني حتى إذا مستقل بالمعنى يسمى أيضا كلاما تقول تكلم فلان فما فهمت ما يقول وأنت تقول تكلم فتصفه بالكلام نعم وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا كالإنسان للروح والبدن هذه خاتمة مجلس اليوم وهي جملة يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا بل إن صاحب الأصل في التحرير وهو الإمام المرداوي نص في متنه على أن هذا من كلام شيخ الإسلام يقول قال الشيخ وذكر كلامه شيخ الإسلام في كثير من كتبه رحمه الله ورسائله يقرر هذا الأصل أن الكلام أو القول يتناول اللفظ والمعنى ركزوا معي يا شباب أنت لما تقول كتاب هذا لفظ وله معنى لما أقول الكلام أو القول الكلام أو القول هل هو لللفظ أو للمعنى أو لهما جميعا يقول شيخ الإسلام الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا وضرب مثال يقول الإنسان هل الإنسان هو الروح أم هو البدن أنا عندي ظاهر وهو البدن وعندي باطن وهو الروح في اللفظ والمعنى عندي ظاهر هو اللفظ وباطن هو المعنى ما الحاجة إلى تقرير هذا هو الخلاف, الخلاف القديم بين الطوائف والفرق المنتسبة للإسلام في صفات الله سبحانه وتعالى وخصوصا صفة الكلام والموقف من القرآن هل هو مخلوق كما تزعم المعتزلة أو هو كلام يوصف الله تعالى به على أنه الكلام النفسي وليس هو ألفاظ القرآن التي نقرأها كما هي طريقة الكلابية ومن تبعه من الأشاعرة فالما شيخ الإسلام يقول عندما نقول كلام أو قول يراد به اللفظ والمعنى جميعا كما تقول إنسان وتريد البدن والروح معا هذا مذهب السلف وطريقة الأكثر من أهل العلم في من تقدم قبل أن تنشأ تلك الأقوال الحادثة أهل الكلام جملة يقول المسمى الكلام والقول هو اللفظ فقط اللفظ فقط يسمى كلاما وقولا والمعنى ليس جزءا منه بل مدلوله فإذا قلت كلام أو قول أقصد اللفظ والمعنى لا يدخل فيه وليس جزءا منه بل هو مدلوله مدلول هذا القول ويقول النحات أيضا ذلك القول لكن النحات عندما يقول كلام وقول ويتعلقون بالألفاظ لأن صناعة النحو تتعلق باللفظ رفعا ونصبا وخفضا وجزما فليس عند النحات إطلاق يتعلق بمذهب عقدي لكن بحكم الصنع صناعتهم على اللفظ رفع ونصب وجر وإضافة وغيرها، فلأن النحات يتعلقون بهذه النواحي، فإن إطلاق الكول والقول عندهم يتناولوا اللفظ فقط، لكن أهل الكلام يبنونه على مسألة عقدية يقول ابن كلاب مسمى الكلام المعنى فقط، ومن هنا نشأ القول. إن الكلام لله عز وجل في الصفات المثبتة صفة نفسانية الكلام النفساني وعنه جاء الأشعر فقال إن قلنا إن الكلام كلام الله فهو مجاز وليس حقيقة وبنوا عليه ما في مسائل العقيدة عندما يقولون في صفة الكلام صفة نفسية قائمة بالذات الإلهية هي القديمة وأما الحادث فلا ينسب إلى الله جل وعلا فيقول هذه الصفة النفسانية القديمة لله إن عنها بالعربية فهو القرآن أو بالعبرانية فهو التوراة أو بالسريانية فهو الإنجيل مثلا فهذا كله ناشئ عن يعني أحالوا, أحالوا المسألة في جذرها إلى أصولها اللغوية يا جماعة أصلا الكلام والقول في اللغة ليس إلا المعنى في النفس ليس إلا المعنى في النفس والمعنى في النفس إن عبر عنه بألفاظ فاللفظ ليس هو الكلام يقول شيخ الإسلام هذا تقرير حادث خلاف ما دلت عليه اللغة واستطرد رحمه الله كثيرا في ذلك في عدد من مواضعه يعني مثلا بعض كلامه في الفتاوى يقول رحمه الله اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله فإن كان كلامه هو المعنى فقط هو المعنى فقط كما يزعم الكلابية ومن تبعهم فإن كان كلامه هو المعنى فقط والنظم العربي الذي يدل على المعنى ليس كلام الله كان مخلوقا خلقه الله في غيره فيكون كلاما لذلك الغير لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل فيكون الكلام العربي ليس كلام الله بل كلام غيره ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى فيقال لهم إذا كان كل منهما يسمى كلاما حقيقة امتنع أن يكون واحد منهما مخلوقا إذ لو كان مخلوقا لكان كلاما للمحل الذي خلق فيه إلى أن قال فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقا فهم بين محذورين إما القول بأن كلام الله مخلوق وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله وكلا الأمرين معلوم الفساد وانتقى الرحمة الله في تقرير طويل يدل على أن فساد الأصل في مأخذ تلك الفرق هو اختلال هذا الأصل عنده في إطلاق الكلام أو القول واستدلالهم بما قولت الأخطر إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلية هذا ليس أصلا شرعيا يحتكم إليه في مسألة كهذه نقف عند هذا ليكون درسنا المقبل إن شاء الله تعالى استمرارا في بعض تلك المقدمات التي ما زلنا فيها مقدمات اللفظية وبعضها أيضا منطقية في الدلالة وأنواعها وتقسيماتها حتى نلجي إن شاء الله تعالى إلى صلب الكتاب الأصلا يكون الموعد في السبوع الثالث من الشهر المقبل إن شاء الله تعالى وربما ربما كانت فرصة عقب أسبوعين إن شاء الله لدرس إضافي بين ذلك الموعد إذا تم وتيسر يعلن في حينه إن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم مبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين